يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهن ولا تعظوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ولا تعظوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا أن يأتين وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا